اسروا مكرًا قل الله اسر مكرًا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون انهم سننا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر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 وتريح بها جاءت هاريح الناصف وجاءهم الموج من كل مكان وتريح الموج من كل مكان من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دا عمر اللهم مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين دا عمر اللهم مخلصين له الدين لان انجيتنا من, من الشاكرين فلما يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَلَمَّا إِنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ متاع دنيا يا اي الناس انما بغيكم على انفسكم متاعا حياه الدنيا متَعَ الحياتةُِّ مَثُم م إِلين مَوجكُمثَنونَِّأُكُم بِمَاكُتُم تَملون تَعَ الحياتةُُِّ م إلينا مَوجكُم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إنما مثل الحياة الدنيا كما فيه نبات الارض مما ياكل الناس والانعام اختلق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت لَا طَارِئِينَ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِن نَّاءٍ يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى هم قادرون عليها أتاها أمرنا وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أن اونها فجعلناها حصيدا كان لم تغن ذي الامس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 فَتِم وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دارِ